له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصك فيه إلى الماء ليبلغه ليبلغه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظل لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالعدو والآصار قل المرء رب السماوات والأرض قل لله قل اتتخذ خصا من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 السماء أم فسألت أهوديا بقدرها سحتم لسيل زبد راضيا ومن ما يقدون عليه في النار بثغاء حية الأمة عين زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جساء وأما ما ينسع الناس فيمسك في الأرض